اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأكارم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر الله من هجر ما نهى الله عنه والمهاجر من هجر ما الله عنه رواه امام البخاري وروىه ابو داود وروىه النسائي فقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون وغير المسلمين أيضا ممن لهم ذمة أو عهد أو كانت حرمة المسلمين فوق حرمة أو كانت حرمة المسلمين وإن كانت حرمة المسلمين فوق حرمة غيرهم فالمسلم أيها الإخوة ليس بسبب ولا شكام ولا مغتاب ولا نمام ولا يأمر بمنكر ولا ينهى عن معروف ولا يكذب على الناس ولا يغرر بهم ولا يقول بغير علم ولا يحرك لسانه سخرية بأحد بل لسانه حلو لا يصدر منه لا يصدر منه للناس الا الخير وكذلك المسلم لا يؤذي بيده فلا يقلع زرعا للمسلمين فلا يقلع زرعا المسلمين ولا يقتل أو يؤذي حيوانهم أو يهدم بنيانهم أو يضغبهم أو, أو يقتلهم أو يسجب أموالهم أو يكتب بيده في سلم أعراضهم والحق من كرامتهم أو يعين عليهم عدوهم أو يحرش الظلمة عليهم بل يده شريفة نزيها لا تعمل إلا الخير ولا تخط إلا الحق ومن الخير والحق إقامة الحلول من جلد أو قطع أو قتل على من سعى في الأرض فسادة وحد الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم وكذلك لا يؤذي الناس ببصره أو سمعه أو صوته أو رجله أو غيرها من أعضائه بل كله للناس سلم وهو لهم خيره أما المهاجر فهو الذي لم يقف عند الهجرة الظاهرة من ترك دار الحرب إلى دار الأمن بل من هجر ما نهى الله عنه فلا يقتل ولا يسرق ولا يزني ولا يفسر ولا يشهد الزور ولا يشرب الخمور ولا يبخل ولا يسرف ولا يداهن أو ينافق إلى غير ذلك من الأمور المحرمة بل ضرب بينه وبين المعاصي حجابا وسورا فكل عمله في دائرة الخير الواجب والحديث بيّن في جلاء ووضوح أن الظواهر لا يعبأ الله بها ذالم تكون الأعمال تدل عليها وعلى صدقها وإذا كان هذا الذي نقوله وضمن هذا الحديث مطلوبا من الناس على وجه العموم فإنه مطلوب من أولياء الأمور على وجه الخصوص والحاكم الذي يستهين بهذه والنواهي أو هذه الأوامر والنواهي ثم يُعرض عن تعاليم الله ويربط نفسه بالأمور المأدية غير ناظر إلى تشريع الله فإنه يُهلِك نفسه ويُهلِق الأمة التي يحكمها وعلى ذوي العلم والفكر أن يتقدموا إليه بالنصائح المخلصة الصادقة حتى يشعر أنه بالإضافة إلى مراقبة الله السميع العليم هو مراقب أيضا من أهل العلم المخلصين والعقلاء الغيورين وإذا تركت الأمور وهذا الناس أن يقولوا كلمة الحق فإن ذلك يؤدي بالبلاد إلى سفق الدماء وأدمي البناء وضياع اقتصاد ثم يؤدي إلى هاوية سحيقة تدعو البلاد بلاقع والناس إما ميت مقبور وإما ذليل مقهور وسورية اليوم بل والبلاد الإسلامية كلها تسير في طريق مظلم لا يخلصها منه إلا اجتماع المسلمين جميعا على تقوى الله والقيام بطاعته فلا مكان في أرض المسلمين فلا مكان في أرض المسلمين لقهوار جبار ولا لمنافق محتال ولا لعتل جوار ولا لمتكبر خوار ولا لشموعي يعمل لغير بلده ولا لعلماني لا يؤمن بدين ولا لمستغرب يترك دينه وتاريخه إلى غير دينه وتاريخه ولا مكان أيضا لإباحي لا قيمة للشريعة الإسلامية عنده إنما نحن فيه لا يخلصنا منه إلا أن نربط أمر الأرض بأمر السماء كما نربط خوتنا بالمطر الذي تنطره السماء إن كل ما أقوله مسؤولون عنه كلنا ومن المسؤولية أن نسكت على منطر بل يجب أن ننطر المنكر بالمعروف أن ننكر المنكر بالمعروف وندل على إنكاره بالكلمة الطيبة وإذا كان الله يسألنا يوم القيامة عن هذا وكثير أمثاله فإنه سبحانه سائل أولي الأمر أكثر مما يسألنا لأنهم قادرون على التغيير وقد كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حين قال له رجل اتقل له فقال له آخر أتقولها لأمير المؤمنين يعني ألا تشعر بأنك ترتكب مركبا من الوقاحة تقول لأمير المؤمنين اتقل له فقال له عمر لا خير فيكم إن لم تقولوها لنا ولا خير فينا إن لم نستمعها منكم يا من بيدهم أمر الحل والعقد وأمر الأمر والنهي اتقوا يوما تشخص فيه الأبصار وأنتم يا أيها الناس أيضا اتقوا يوما تشخص فيه الأبصار فالمسؤول مسؤول وغير المسؤول مسؤول وكلنا مسؤولون عن هذا البلد وعن بلاد المسلمين لا يجزي في هذا اليوم والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لو وقفنا جميعا عند تعاليم الله لما تفاقم وبلغ هذا الأمر لما تفاقم هذا الأمر وبلغ مبلغ أن تصفك الدماء وتستباح الأعراض ويذاع الكلم البذيء ويؤول الأمر إلى هاوية لا قيام منها فالشعب عدو للأمن والأمن عدو للشعب والناس أعداء بعضهم لبعض هذا شيء لا يجوز لا في ميزان العقل ولا في ميزان الشرع ولا في ميزان الدين كلنا ينبغي أن نكون أخوة متحابين فهذا مني وأنا منه وأنت مني وأنا منك والبلد بلدنا جميعا وكلنا ديننا الإسلام فأين الإسلام في حياتنا أين الإسلام في بلوتنا أين الإسلام في متاجرنا أين الإسلام في مؤسساتنا أين الإسلام في وظائثنا بين الإسلام وغدا يأتي رمضان وأنت ترى المفطرين يرون أنه لا فرص بين رمضان ولا بين شوان وربما يجاهر بعض الملاحدة بالإفطار من أجل أن يكيد الإسلام والمسلمين وليعلن أنه مفطر مفطر مفطر وفعلوا ما شدتم ثم بعد ذلك هناك ناس يرون أنه لملجأ مما نحن فيه إلا أن نعود إلى عدو أجنبي فهم يترامون على وعلى أبوابه يريدون منه أن ينقذنا مما نحن فيه ولا الله. ليس هؤلاء من البلد وليس هؤلاء, وليس هؤلاء بالمؤمنين وليس هؤلاء بالصابقين إن هؤلاء هم أذناب الاستعمار وأذناب الكفر وأذناب الضلال وأذناب التبعية عاشوا في الشام وأكلوا من خيرها ثم خانوها وذابوا إلى بلاد الأجانب يطلبون منهم العون فهم يريدون أن نبلغ نحن ما بلغت العراق أو أن نبلغ نحن ما بلغت هذه البلاد الأخرى هكذا يريدون كليبيا مثلا لا يا أيها الأخوة إن لا يمكن أن ترضى باستعمار ولا بأجنبي يجوث الديار لا ترضى سوريا بذلك كلنا أيها الشعب حتى المتظاهرون وغير المتظاهرين أبداً لا يمكن أن نرفع بأجنبي يدخل أرضنا ويجوس خلالها ذلا ومكرا والله تعالى قال يا أيها الذين آمن لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما قد بجت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعخلون ها أنتم أولاي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله هذا كلام للمنافقين للضالين للجواسيس للذين أنكروا فضل بلدهم وأرضهم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 لا يضبكم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون مشيط وإذلك ينبغي أن نقطع الطريق على هؤلاء المكره المتخاذلين ممن يطلبون من العدو أو يريدون أن يطلبوا من العدو أو يفرحوا إذا شاء العدو والعدو متمثل في أمريكا وفي غيرها في كل مشرك يريد أن يسمى هذه البلاد خسفا ومكرى لذلك أنا أطلب من المسؤولين أن يحسنوا العلاقة بينهم وبين الشعب وأن يأتوا بالإصلاحات سريعا للشعب والشعب إذا نال وشعر أنه يعيش بكرامته وأنه في أرضه عزيز وفي بلاده الكبير وأن القوت يساق إليه بقدر ما يعمل وأنه يأخذ حقه وأنه لا يخذ إلى سجن ولا إلى غيره إلا بمذكرة قضائية يأتي بها النائب العام وأنه عزيز لا فضل من يضع على كتفين هذه النجوم على غيره الناس سواسية كأسنان المشد فإذا كان الدستور الذي يُصنع أو ينبغي أن يُصنع يعطي هؤلاء السوريين حقهم فإن ذلك يجعلنا نرضى بكل لا نريد حقنا وفقط ونرجع سريتنا وفقط ونريد أن نعيش ونريد أن تكون هذه القوى التي اشتريناها بأموالنا جبهات العدو ومن أجل استرجاع الجولان لا نريدها أبدا أن تكون في بلدنا وأنا آتي الآن أجد الأمن متزمعا كأنه يقول للناس ما إن تخرجوا من الصلاة حتى ونحن فوق رؤوسكم نجهمكم بهذه العصي فإن لم ترتدعوا فهذا هو فهذه هي النار كل واحد عنده مسدس أيها الإخوة ليست هذه حياتا أنا أقول بصراحة وكلامي يصل وأنا لسه ليس لي غرض من الدنيا أنا أقول هذه ليست حياتا نأتي إلى المسجد والعصي تنتظرنا في الخارج وأيضا يا من تأتون إلى المسجد إذا خرجتم أخرجوا وأنتم هادئون طالبوا بحقكم من غير أن يكون هناك أيما إثارة يعني أنا لا أستطيع إلا أن أقول كلمة الحق نحن جماعة محقون لنا حق والمسؤولون اعترفوا بهذا الحق فنحن نطالبوا بحقنا سقوا أيها الإخوة أن ما يخيبنا الآن إنما هو من وعدنا عن الله لم نتأدى بآداب الإسلام ولم نأخذ بكلمة الله كلنا نسينا الله بلوتنا ليست موتاً إسلامية معاهدنا ليست معاهد إسلامية مدارسنا ليست كانت من قديم الصلاة قاموا في كل مدرسة وأنا قرأت كتابا سيد نير العجلاني رحمه الله تعالى وكان وزير المعارف قال نمي إلي أن الصلاة لا تقام في المدارس وقرأ الصلاة وهذه قضية لها ما وراءها ولها ما بعدها لا يدلغني أن مديرا لم يقم الصلاة جماعة في مدرسته إلا فعلت وضعيت كانت الصلوات في كل دائرة وذهبت في البلاد العربية كل البلاد العربية في سخناتها مساجد ومآذن أيضا لماذا لسهذا في سوريا وسوريا رأس الإسلام وسوريا رأس الدين وسوريا رأس الحق لماذا لا يكون هذا ولماذا هؤلاء الضباق أو بعض الضباق يفتخرون بأنهم يمنعون الجمود من الصلاة ولقد تكلمنا نحن مع الرئيس هذا الكلام قال لا ما عندنا قرار بمنها الصلاة ما عندنا قرار إذن هؤلاء يتصرفون تصرفا من عندهم لماذا يسمح لهم يتصرفوا من عندهم أيها الإخوة مظهر دمشق مظهر إسلامي فلن تكون شعوعية أبدا ولن تكون إلحادية أبدا ولن تكون إلحادية أبدا وأنا أقول هذا الكلام واجتمعت بالمسؤولين فرأيتهم, فرأيتهم يحيبونني إلى ذلك إذا لم يبقى إلا أن فنحن ننتظر التطبيق لذلك فتنادوا إلى كتاب الله وحقموا أيها الناس مصلحة البلاد لا مصلحة جوبكم ولا مصلحة كراسيكم ولا مصلحة أخيكم ولا مصلحة ابن عمكم ولا مصلحة لا حقموا مصلحة البلاد والعباد وحافظوا على كرامتكم ويا من بيده السلاح خذ الأمر بالحلم واحقني الدماء فإنه يخشى أن تنتشر هذه دماء ناراً فتحرق الأخضر واليابس وحينئذ لا ينجو منها أحد حتى ولا أنتم اللهم أشهد أني قد بلغت اللهم أشهد أني قد بلغت اللهم أشهد أني قد بلغت نحن أعيد الكلام ثانية لا نسمح أبدا أن تتذخل فينا دول الغرب من أمريكا أو غيرها وهذه المساجد هي المخلصة الصادقة والمسلم الحق هو المخلص الصادق لا يبيع ضميرة ولا يبيع دينة ولا يبيع أخلاقه على حين أن هناك ناس ناساً يسيرون على أكثر من درب والمسلم لا يسير إلا على درب واحد ودرب الحرب ونحن لا نسمح ابدا وبشفق عريض نقولها بل نحارب ونقاتل ونحمل السلاح من أجل هؤلاء الذين يطومون أن تأتي أمريكا إلينا وما شاكل ذلك هذا كلام فارغ ونحن لا نسمح أبدا أن تتدخل فينا دول غرب من أمريكا أو غيرها فهم أعداؤنا وأقاموا إسرائيل فينا والذين يفهمون التدخل الخارجي هم أخطروا علينا من أمريكا وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم من جهدتنا ويتكلمون بأجسنتنا يمرحون من الدين كما يمرح السهم من الرمية ونحن عندما يشتد الأمر لا نلجأ إلا لله لأنه لا ملجأ إلا إليه سمعلموا أيها الإخوة المسلمون الحاضرون عندي وغير الحاضرين أنه يجب علينا أن نكثر الدعاء وأن نقوم في ظلمات الليل وفي ساعات النهار أناء الليل أطراف النهار فلقد تركنا الدعاء وتركنا العمل بما يهيو علينا إنه لن يخلصنا ويخلص بلادنا وكل فرد فينا مهما يكون مما نحن فيه لا يخلصنا مما نحن فيه من هذه الأمور الصعبة إلا ربنا سبحانه وتعالى والله يمتحننا ويذكرنا علينا أن نكون للعبودية له وحده أي أن نعبده وحده ولا إله إلا الله ولقد تكلمتم في هذا الموضوع فاستنكروه وأنا أستنكره والدنيا تستنكره حتى الملاحدة تستنكره لا إله فقط إلا الله وغير الله عبد المأمور عبد لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا مشهورا والله لو أصيب بوجع الرأس لربما شعر أنه عاجز ولقد اجتمعت أنا به فأرأيتهم يدعون هذه الأمور ولكن عليهم أن يضربوا على يب هؤلاء بيد من حديد وأنا أفتيت بشرق هؤلاء الذين يرحبون من الناس أن يقولوا لا إله إلا فلان وإلا فلان وأن يسجدوا بصورة و... وهو أنكروا أشد الإنكر هذا شيء لا يجوز في دين الله أبدا سورية أكبر من هذا سورية أكبر من, هذا ال... من هذه الأعمال التافية الدنيئة الرخيصة وتدل على أن الذي يفعلها دنيئ رخيص لا قيمة له فليس سواء يكون بيده أمر ولا نهي هذا ينبغي ان يوضع في السجن وانا افتي بمن يطلب ذلك افتي بانه كافر وانه اذا, ي... إذا استتيب فلم يتب ينبغي ان يشنق ويقتل أن انه لن يخلصنا يخلص بلادنا من بلادنا من هذه الامور الصعبه الى ربنا سبحانه وتعالى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 إن الذين يستكررون عن عبادتي سيدخلون دهت جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الذاعب ذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وانظروا وقرأوا في سورة الأنبياء كيف أن الله تعالى ذكر أقرى الخلق إليهم أنبياءه وقال يعني أقرى بعض الآيات مثلا ولوطا آتيناه حكما وعيما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائس إنه كان إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين اسمعوا شقار قال ونوحا إذ نادى من قبل نادى نادى نادى الله فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا عمر سوء فأغرقناهم أجمعين هذا نوح اسمعوا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحص إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فاتفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الهيبال يسمحها والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنحة لبوس لكم لتحصنكم من باككم فألأنتم شاكرون اسمعوا الآيات الأخرى قال الله سبحانه وتعالى وأيه إذ نادى ربه أني مسني الضر يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا رب مس سوريا الضر يا رب مس هذا البلد الضر يا رب لسنا قادرين على تحمل ذلك فأنقذنا يا رحم الراحمين يا رب أنقذنا يا رب كلنا يا رب كن معنا يا رب احقن ذماءنا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين تقربنا فاستجبنا له تضرعوا إلى الله من قلوبكم ونادوه من كل أحساسكم وشعوركم فيقول لكم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس ودى الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين اسمحوا وذنون يعني يونس إذ ذهب مغاقبا زيب فظن أن لن عليه يعني أن نقدر عليه قدرا يسوقه فنادى في الظلمات في بطن الحوت وفي بطن المحر وفي أسفله وفي الليل فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لك ونشيناه من الغم إذا عدت الله مخلصا فإن الله يستجيب لكننا لا نلزأ الله نلزأ إلى أشياء نحن نراها دنيوي ولا قيمة لها عند الله فاستجبنا له ونشيناه من الغم وكذلك ننهي المؤمنين وزكري إياه إذ نادى ربه رب لا تذره فردا وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له ووغبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا مسارعون في الخيرات ويرعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إلى أن قال سبحانه وتعالى تلك الداه الآخرة إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها عن جهنم مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لذلك ادعو الله دائما واخلبوا من الله دائما وأنا أدعو لكم الآن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين ورب المستضعفين إلى مَنْ تقلنا إلى عدو يتجهمنا أَمْ إلى قريب ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي لكم العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك ايها الاخوه ايها المسؤولون الرجوع الى الله هو الدواء وليس هؤلاء الذين يحملون العصي ويضربون الناس أقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله حمدا لا يبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له إله أقرب إلينا من حب الوريد وأشهد أن سيدنا محمد أن عبده ورسوله سيد الاحرار والعبيد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه يوم يوم الوعيد عباد الله اتقوا الله عن اليمين وعن الشمال قايد ما ينفقوا من قولهم إلا لديه رقيبا عتيد واعلموا أن الله صلى على نبيه صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى اهل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم على محمد وعلى اهل محمد كما على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم في العالمين ان تحميد ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته والتابعين والتابعين ومقلبين بإحسان إ الدين يلا يودين اللهم أصبر الإسلام والمسلمين وارحم عبادك المؤمنين اللهم AU Akbar الاسلام والمسلمين وارحم عبادك المؤمنين اللهم AU Akbar الاسلام والمسلمين وارحم عبادك المؤمنين وطلب على العصارة الخاطئين وأنف بين قلوبنا برحمتك يا أحد العالمين اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا وفقنا لما تسد أتربع واجمع كلمتنا على الهدى والتقوى وألف بين قلوبنا واختم لنا بالحسن وفعلنا ولوالدنا ولمشايخينا ولذي الحقوق علينا ولكل المسلمين واهدنا واهد الفقام واجعلنا جميعا في قاعتك مستعملين في عبادتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله يا رب العالمين أيها الأخوة المصلين ولا نرفع في المسلم نخرج ونحن على أدب كما هي عادة المصلين دائما أسأل الله أن يوفقكم لكل خير وأنا أرجو من هؤلاء الذين يقفون خارج المسجد أن يكونوا متأدبين مع المصلين سبحان ربك رب العزة عما يطفون وسلاما على المساين يا أخوان أخوان أخوان الجامعة نحن على منا أو كي خلينا نجمع مصاري السندوق العافية فلس سندوق العافية أن أعطوهم مفي عندهم شيء أبدا فلسوا نهاي أمعات تقبلوا عمليات